إ ل ا س ا ع ة من النهار يتعارفون بينهم قد خسر الذين كذبوا ب ر ق ا ء الله وما كانوا مهتدين و إ م ا نرينك بعض الذي نعدهم أ و نتوفينك ف إ ل ي ن ا مرجعهم ثم الله شهيد